بلَلعَكَ بااخِعٌ نَفْسَكَ علىلَ آثَارِهِم إِم يُؤمنِنُ بِهذَا الحَدِيفِ أَسَفَ إَِّ جَعَنَّ مَا عَلَ الأوْمِزينَةَ هَا لِن بِلَهُم لِ بِلوَهُم أَّهُمْ أَحسَنُ عمللَ وَإَِّا لَ جَعلُونَ مَا عَلَيهَا صَعيدًا جُرزَ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 لن نَّدعوَمِنْ دُونِهِ إلَهََّ قَدِقُ الن إِذًا شَطَطَال ه أُولاءِ قَومُونَ التَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ عَهًا لَ لاَا يَأْتُونَ عَلَيهِ بِسنْطَانِ بَيين وَمَنْ أأَغْلَمُ مَِّ نِفْتَبَ عَى اللهَّهِ كَذِبَ وَإِذِ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وَتَرَشَّم سَيذاَا طَلَعََتَ زَوَركَ فِيهِمْ ذاتَامينِ وَإذاَا غَبَتَّ قَرِلُهُمْ ذ تَّمال وَإذاَا غَرَبَ التَّ قَِضُمْ ذَا تَ الشمالِ وَهُمْ فِي فَجواتِ مِنْ ذَلِكَ مِنْ آياتِ الل مَي يَهْدِ اللهَّهُ فَهُومُتَد وَمَي يُظْلِ الفَلَ تَجدَ لَهُ وَلِيَم وَرشِدَ وَتَحسَبُوا مَقاَضَو وَهُ رقُد وَنُقَلِّبهُم ذةً المين وَذةَ الشمال وَكَلْلبُهُم باسِطُ ذِرَعَيهِ بِالوصيد. لو إِطلت عَلَيهِم لََّئتَ مِنهُم ف رَورَ وَلَمُ لِعْتَ مِنهُم رَابَ وَكَذَلِكَ بَعْسْنهُم لتَس أَل بَيْنَهُم وَلَقَائِلم مِنهُم كَمْلَ بِسْتُم وَلُلَ بِسْنَا يَمََّ بَعضَ يوم مَا نُومَكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِسْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى فَلَظَبعَيُهَا أَزْكَ طَعَامَم فَلأتِكُمْ بِبِصْبِم مِنْهُ وَتَلَّف وَليتَلَطَّف وَلَا يُشييرًا النَّ بِكُمَْا حدَاب إِهُ م إن يَظهَبُ عَلَيْكُمْ يَبْجمُكُ وَويُعيدُكُمْ فيِي مَِّتِهِمْ وَلَ تُفْحُ إِذًا أأَبدَ وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم وقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن مِن من تحتهم الأنهار.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 وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَا هُمَا بِنَخْلٍ وَحَضَرْنَا هُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا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 وَمَاأَظ النُ السَّاعةَ قائمََ وَل إّضِتُ إى رَّلَ جدًا نَّ خَيرَ مِنْهَا مُم قَلَبَ قَا لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُحاوِبُهُ أَتَفَْْتَ بَِّذ خَلَقَكَ مِنْ تُراب.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 وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَقُلْ لَهُ فِعْتُ إِن يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرًا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 فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه فياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا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 مَا أَشْهَدْتُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عِزًا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوهُ شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن من الناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وَماَا مَنَعَ الن س يُؤْمِنُ إذج أَنهُم الْهد وَيَستَع في وَبَبَّهُ وَيستَهُ فيِي بُبَبَّهُ إلاا أَن تَأتِييَهُم صُنَّةٌ الأَّين أَ يَأْتِييَهُ العذاابُ قُبُلا وَم وَبصُِمَبْسَنين إلاا مُبَشبين وَيُجادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ ظَلَمَ مِنْكُمْ فَمَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يداه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 فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَباً فَلَمَّا جَاءَ وَزَق قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَ أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبَا وَلَا أَرَىٰ إِلَّا إِذْ إلى إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا وَلِذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي وَامْتَدَّ عَلَا أَثَارِهِمْ مَا قَصَصَا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 قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقوا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا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 ان طلقا حتى اذا لقي اغلا من فقت له ولا قتلته نفسا ذكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال الم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَد بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا فَانطَلِق حَتَّىٰ إِذَا آتَيْتَ أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا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 وَأَمَّا الْجِدَاعُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرْسَلَ رَبُّكَ إِلَيْنَا بِالْغَائِ شُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ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 ان مكننا له في الامر واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما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 فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جَعَلَهُ نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فَمَا اسْتطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ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 أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل منبئكم بالأخسرين أعمالا.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 ذِكَ جَزَُهُم جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُ وَاتَّخَدُ آياتِ وَبُصُوله زُوى إِ الذيينَ آمَنُواعَمِنُ الصَّالِحاتِ كََت لَم كانتََتْ لَهُم, كانت لهم جََّةُ الْفِْدَ سِنُزُول قَاالِذينَ فيِيهَا يَبِغُونَ عَهَا حِوَلَ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا